يوقد من شجره م ب ا ر ك ة وزيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس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 فيصيب به من يشاء ويصرفه ع من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إ ن في ذلك ل ع ب ر ة ل أ و ل ي الابصار والله خلق كل د ا ب ة مما